الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نسأل الله تعالى يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا واياكم من الصالحين المصلحين المخلصين شكر الله لإخواننا في هذا الجامع المبارك مثل هذه المناشط ومثل هذه المجالس نسال الله أن لا يحرمهم ويحرمنا أجرها أعمال القلوب سلسلة مباركة بدأها إخوانكم في هذا الجامع ولا شك أننا في زمن الانفتاح التقني والإعلامي والانفجار المعرفي وزمن المتغيرات والشهوات والشبهات وكثرة الفضائيات بأمس الحاجة إلى الحفاظ على قلوبنا وأعمالها صحابة رسول الله رضا الله تعالى عليهم وصلى الله وسلم على رسولنا الحبيب قالوا تعلمنا القرآن أو تعلمنا الإيمان قبل القرآن ولا شك أن المخرج للناس اليوم من هذه الفتن والشهوات والشبهات هو الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة القرب من الرحمن هكذا تتحدث آيات القرآن وهكذا من أراد أن يعيش جنة الدنيا بالإيمان وحلاوة الإيمان ربما غفلنا عن القلوب وعن اعمال القلوب وربما اشتغلنا كثيرا باعمال الجوارح حتى وان كانت من الطاعات والخيرات لكن اعمال القلوب اكد واعظم وارجح من اعمال الجوارح كما يقول العلماء فان اعمال القلوب هي مفاتيح القلوب وهي مفاتيح القرب من, من الله عز وجل والرضا به سبحانه وتعالى حقا ما أحوجنا إلى أعمال القلوب في زمن غفلنا فيه كثيرا عن القلوب الاخلاص الصدق اليقين الخشوع حلاوة الإيمان الخوف من الله وغيرها كثير هي حياة الإنسان وسعادة الإنسان وسر الراحة ومفتاح السكينة وهي مفتاح البعد عن الآلام والقلق والهموم والحسرات التي يتقلب وللأسف فيها كثير من الناس اليوم الدنيا أيها الاخوه والأخوات خداعة غداره فتانة غراره تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شدة ورخاء وسراء وضراء يا ربما ابتسمت يوما لذي شره وربما خضعت يوما لمحتال تطيب حينا وتغرين لذائذها لكنها لو عينا دار اهوالي تاملوا الناس من حولكم التفتوا يمنة ويسره قلبوا في اهلكم وجيرانكم وزملائكم هل يخلو أحد من مصيبة أزعجته أو من مشكلة أغلقت أو من هم أحرقه أو من مرض أقعده أو من ولد أزعجه وأشغله أو من دين أيقظه تلفتوا وتأملوا كم من عبد مظلوم كم من فقير ومعدوم كم من مغموم ومهموم قلوب تشتعل ونفوس تحترق هكذا هي الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا صرخات وزفرات وأنات وآهات طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار فإذا كان الأمر كذلك فإن البعض يزيد الآلام ألماً بتسخطه وجزعه وحزنه ونكده وربما خسر دينه ودنياه أصاب أحدهم شلل رباعي عافانا الله وإياكم أجمعين فجزع وغضب ثم ارتد عن دينه وتنصر فلما نصح وعوتب قال ماذا نفعني ربي أين هو عني نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ذلك هو الخسران المبين عائلة ماتت الأم فلا تسمع سوى الصراخ والعويل والصفق والنحيب بل لا تكاد تهدأ النفوس إلا بالإبر والمهدئات الطبية عفوك اللهم عنا فتاة ابتليت بالسحر فلم تزل تعلن الجزع والسخط وتردد لماذا يفعل الله بهذا ماذا فعلت أين رحمة الله التي نسمع اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء الرضا الذي هو جنة الدنيا الرضا الذي هو من أعظم أعمال القلوب التسليم والإذعان والقبول نوع من أنواع الرضا فيما يؤمر به العبد لكن الرضا بما قسمه الله وقدره على العبد وبقلب مطمئن ونفس راضية هو مدار حديث لهذه اللحظات يا عبد الله يا أمة الله يا من ابتليت ايا كانت بليتك ايا كانت مصيبتك إنما الصبر عند الصدمة الأولى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنه القضاء والقدر جف القلم ورفعت الصحف وقضي الأمر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنه الإيمان إنها العقيدة واليقين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إنه الرضا بالقضاء أعظم عبادات القلب أثرا في النفس فالرضا يوجب طمأنينة القلب الرضا يوجب سكونه وثباته خاصة عند الأزمات وعند الشدائد والفتن والمصائب التي تحل إما بالمجتمعات أو بالأفراد الراضون المسلمون كلما اشتدت عليهم الأزمات لسان حالهم يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما إنهم المؤمنون الرجال تصنعهم المحن وعند الشدائد يتبين الذهب من الإبريز كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري وقد كان قاضيا فقال أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر يعني الصبر منزله دون منزلة الرضا وكما قال عليه الصلاة والسلام وتأملوا معي جيدا هذا الحديث العجيب عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم قال وليس ذلك إلا للمؤمن نعم المؤمن الصادق بإيمانه المؤمن الذي امتلأ قلبه يقيناً بربه جل وعلا وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أما الفاقدون للرضا وما أكثرهم وللاسف مع كثرة المصائب والأزمات خسائر مالية انحطاط في سوق الأسهم فكانت النتيجة أمراض ومصائب وصدمات نفسية ربما وصلت حتى الموت عند بعض الناس والله المستعان، وهي خسران مادة فكيف بمن ابتلي بخسران إيمانه أو خسران نفسه الفاقدون للرضا تعالى وانظر للجزع والسخط والفزع والصراخ والتسخط بل ربما الهروب للمخدرات والمسكرات ربما وصل الأمر للأزمات النفسية أو حتى الجنون أو الانتحار إنهم الساخطون الغاضبون إن أصابهم خير اطمأنوا به وإن اصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة لسان حالهم يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إنه السخط الجزع يوجب الشك بالله جل جلاله يوجب الشك في قضائه وقدره وأن الله تعالى بخسه وحرمه وابتلاه ومنعه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم من تأمل في الناس من حوله وجد أشكالاً وصوراً للسخط والجزع وجد أشكال لعدم الصبر فكيف بالرضا؟ وجد صورا مفزعة من عدم الصبر والإيمان والرضا بالقضاء. كم من شاب رغب الزواج من فلانه ففعل الأفاعيل فلم يتمكن منها فعاش حياة النكد والشقاء كم من إنسان شفع الشفاعات وذهب وجاء من أجل تلك الوظيفة فلم يحصل عليها فماذا حصل له؟ كم من زوج ربما لم يرزق بالولد ورزق ببنيات متتاليات قليل أو كثير فتبرم وضاق وربما هدد وتوعد كم من امرأة ورجل عقيم تحسر وتأثر كم من فتاة تأخرت بالزواج فأصابها الخوف والقلق وربما الحسد والحقد كم من طالب جزع وغضب لأنه لم يكمل دراسته أو لأنه لم يقبل في التخصص الفلاني أو في الكلية التي يرغب كم من شاب أو فتاة أصابه الإحباط والضيق وربما فكر بالهم والانتحار لماذا أصبحنا نسمع ربما في اليوم الواحد كثيرا من الأصوات أو ربما حتى الرسائل عبر الجوال وفكر بالانتحار أو أنني سأنتحر او غيرها من الألفاظ سبحان الله يا الله يا الله إذا فقد الإيمان يا الله إذا أصبح الإنسان لوحده أمام ربما سيل من الأزمات والفتن والمصائب والآلام والكربات كم من مساهم تسخط وتبرم وربما انهار بسبب خسارته لبعض الأموال أو حتى الدريهمات سبحان الله ولا إله إلا الله كيف يعلم المخلوق بضعفه كيف يعلم الإنسان بعجزه كيف يعلم العبد بقلة حيلته وفقره؟ ثم في الجهة الأخرى كيف يعلم بسعة, بسعة رحمة الله عز وجل وعدله وشفقته عليه وبره به بل ربما توفيقه له وحفظه له ثم لا يسلم الأمر إليه ولا ينطرح بين يديه ويرضى به وعنه كم من مصيبة في طياتها منح وعطايا لكنها النفس البشرية إنها نفس مطرودة بعيدة عن الله إنها نفس ممتحنة مبتلاه. نعوذ بالله من التبرم والسخط ومن التذمر وكثرة التشكي فهو سوء ظن بالله والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء فما هو ظنك بالله؟ ما هو ظنك بالله يا عبد الله؟ أحسن الظن بالله أعلن الرضا بما قسم لك الله الله تعالى أعلم الله تعالى أحكم الله تعالى أجل وأعلى لأنه عالم الغيب المطلع على السرائر العالم بعواقب الأمور فتكل على حسن اختيار الله لك فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال الثوري كنا نعود زبيد اليامي فنقول له استشفي الله ادعو الله أن يشفيك فكان يقول لنا اللهم خر لي اللهم خر لي يعني اختر الخير الذي تراه خير لي توكل وثقة بالله واطمئنان وثقة بما يختاره الله قال أنس لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك قال أتدرون مما ضحكت قالوا الله ورسوله أعلم قال عجبت للمؤمن عجبت للمؤمن إن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له إلا كان خيرا له يا الله كم نتحسر كم نتحسر على شيء وقع كم نلوم أنفسنا وربما أولادنا على خطأ مضى وانتهى اسمعوا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وأنا ابن ثماني سنين فما لامني لائم من أهله إلا قال دعوه دعوه فإنه لو قضي شيء كان الله أكبر دعوه فإنه لو قضي شيء كان تأملوا تدبروا هذه الكلمة إنها أخلاق النبوة إنه التسليم والإذعان والرضا لأمر الله بما كتب وقضى دعوه فإنه لو قضي شيء كان ليس من شرد الرضا ألا يحس العبد بالآلام والمكارح لا بل إن من شرط الرضا ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه عن عطاء قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله لي فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت بل أصبر يا رسول الله بل أصبر يا رسول الله ثم استدركت فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف يعني أثناء صرعها فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها صبرت رضيت بالصرع ونالت الجنة ما أعقلها ما أصبرها ثم تأملنا يا نساء المؤمنين كيف أن هذه المرأة تحمل هم تكشفها وهي صريعة وهي لا تشعر فكيف بالمرأة المسلمه التي تتعمد التكشف وهي صحيحه طيبه فما اعقلها وما اصبرها هكذا المؤمن مع الله رضا وطمانينه ويقين بالله جل جلاله قال مغيره ذهبت عين الاحنف بن قيس فقال ذهبت من أربعين سنة ما شكوتها إلى أحد ما شكوتها إلى أحد رحمه الله لسان حاله يقول وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم كان الإمام أحمد يئن في مرضه فلما أخبروه أن طاووسا يقول إن أنين المريض شكوى إن أنين المريض شكوى قالوا فما أن حتى مات رحمه الله لو مات لك عدد من بهيمة الأنعام بأي جائحة من الجوائح ماذا عساك أن تقول لو خسرت الكثير من المال بأي مصيبة من المصائب كيف ستتقبل هذا الأمر اسمع لبشير الطبري اغارت الروم على أربعمائة جاموس له وهي ما يملك قال أبو عمرو الكندي الراوي فاستركبني أنا وابنا له فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس فقالوا يا مولانا ذهبت الجواميس فقال لهم وأنتم أيضا فذهبوا معها فأنتم أحرار لوجه الله فصرخ ابنه معترضا أفقرتنا يا أبتاه أفقرتنا يا أبتاه فقال اسكت يا بني إن الله عز وجل اختبرني فاحببت أن أزيده إنه الإيمان بالقضاء إنه الرضا بالقضاء إنه اليقين بالله جل وعلا كان بالبصرة رجل يقال له شداد أصابه الجذام فتقطع فدخل عليه عواده فقالوا له كيف تجدك؟ قال بخير أما إنه ما فاتني جزئي من الليل منذ سقطت وما بي يعني الشيء الذي أتألم له وأتحسر وما بي إلا اني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة رجل أصابه الشلل قطعه يتحسر ويتألم أن تفوته صلاة الجماعة فأين ذلك الصحيح المعافى أين من يسمع النداء أين من هو جار للمسجد وهو يتقلب بنعم الله صحة وعافية ومال وعطاء وراحة وطمأنينة ثم يناديه المنادي لله الذي أعطاه حي على الصلاة حي على الفلاح لو لم يكن فلاحا فماذا سيكون ينادى للفلاح فيأبى فلا يستجيب وما كأنه سمع همم تحيي الأمم وعزائم تعل القمم وربما اليوم ظهرت صور من الرضا على فئة مؤمنة صابرة لها في هؤلاء قدوة وأسوة شاب مؤمن يصيبه شلل كامل إلا في رأسه ندخل عليه نعزيه نواسيه فنعجب من حسن كلماته ومن توكله على الله ورضاه حتى كان لا يفتر لسانه من كثرة ذكر الله ومن الثناء على الله وأن الله تعالى أعطاه وأعطاه حتى احتقرنا أنفسنا فقلنا له يا عبد الله سبحان الله كيف تقول ذلك وأنت على هذه الحال لا يكاد يتحرك فيك شيء إلا رأسك فإذا به يفاجئنا بإجابته ويقول الحمد لله الذي أبقى لي لسانا ذاكرا وعقلا فاكرا الحمد لله الذي أبقى لي لسانا ذاكرا وعقلا فاكرا آخر يحترق كثير من ماله وربما ذهب النصف أو أكثر فيخبر فيقول الحمد لله ذهب القليل وبقي الكثير الحمد لله ذهب القليل وبقي الكثير هذا هو الرضا هذه العقيدة متى استقرت حقا في قلبك صارت البلية عطية أصبحت المحنة منحة فمهما أصابك فقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل هنيئا لهؤلاء صبرهم ورضاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فيا عبد الله إياك أن تشكو الخالق للمخلوق إياك إياك أن تشكو الخالق للمخلوق أعلن الرضا والصبر أحل محل السخط الرضا كن باسما إياك والتشكي وكثرة التبرم إننا نقابل أناسا فربما سبحان الله لا يكادون يعرفون الرضا أو الابتسامة تسخط وتذمر وتشك يجري على ألسنتهم في كل حال كن راضيا مؤمنا وستجد أثر ذلك على نفسك احل أخي أحل البسمة محل الحزن النفس الباسمة هي النفس الراضية ثم ماذا هب أنك حزنت هب أنك جزعت هب أنك تسخطت وتبرمت وأكثرت التشكي ماذا لكن جرب أعلن الرضا أحل محل التسخط الرضا أحل محل الحزن البسمة قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتسلما والوجه أن يتحطما فضحك فإن الشهبة تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما ابتسم فإن ابتسامتك صدقة لك صدقة لك راحة لك انفراج لنفسك واساريرك راحة لفكرك وعقلك وجسدك احذروا إخوة الإيمان السخط والجزع فهو مصيدة الشيطان هو باب الشك بل هو طريق الكفر بالله تعالى من عدم الرضا فليس له إلا الهم ليس له إلا الغم والضيق والحزن ليس له والله إلا شتات القلب ومرض القلب وعدم استقراره تجده يعيش قلقا ناقما ساخطا وكما قال عليه الصلاة والسلام ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. لماذا؟ لأنه خاصم الله تعالى في قضائه الله تعالى ماض في حكمه عدل في قضائه يصيب العبد بالمصيبة لأسرار لخفايا لتكفير ذنوب لتمحيص العبد في الدنيا ربما لدفع بلاء أشد وأشنع منه وقد يكون فيها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها ذلك العبد المسكين ثم تجده يتسخط حرم نفسه أجر المصيبة وأجر الصبر عليها نظر علي بن ابي طالب الى عدي بن حاتم كئيبا حزينا فقال يا عدي ما لي اراك كئيبا حزينا فقال عدي وما يمنعني وقد قتل ابنائي وفقئت عيني ما يمنعني من الحزن مصيبه فقال علي يا عدي اسمع يا عبد الله اسمعي ايتها المراه المؤمنه اسمع يا من أصيبت بمصيبه قال علي يا عدي انه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله فالقضاء جار ماض لن يرده تسخطك او جزعك فاحذر اخي ان يحبط عملك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء يوم القيامة أليس في الحديث الصحيح من يرد الله فيه خيرا يصب منه أليس في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه ثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك ربي واسترجع فقال الله تعالى ابنوا له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد بيتاً في الجنة بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد إنها ثمرة الرضا ثمرة الإيمان بالله عز وجل إنها ثمرة عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر بيت في الجنة لك يا أيها الصابر على المصيبة المسترجع الحامد لربك إذا أردنا أن نعيش حقا في جنة الدنيا فلنعلن الرضا بالقضى فإن للرضا بالقضى ثمرات كثيرة يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل في الدنيا والآخرة يصبح راسخا في يقينه ثابتا في عقيدته صادقا في أقواله وأعماله وأحواله مطمئنا مرتاحا سعيدا مهما كانت المصيبة حتى وإن كان يعيش في, في هم وضيق فهو يعلم أن الله تعالى سيكتب له أجره على ذلك الهم والضيق ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوك يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه نسأل الله الكريم من فضله من رضي بقضاء الله رضي الله عنه من رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل من رزق الراحة والحياة الطيبة عرف كيف يعيش يتقلب بعقيدة الرضا بالقضاء أليس طعم الإيمان يوجد بالرضا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يربي فينا يربي في المؤمن أن يعلن كل يوم خمس مرات بعد أن يسمع النداء الأذان فيقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لماذا يعلنها العبد خمس مرات في اليوم والليلة لماذا تلك الجائزة العظيمة التي وضعها لمثل من قال هذا غفرت له ذنوبه لماذا لمجرد ترديد مثل هذه الكلمات لا لأن حضور القلب واللسان يردد ويعيد مثل هذه الكلمات في اليوم خمس مرات لها أثر كبير في فعل الإنسان وفي عقيدته وفي تصرفاته وسلوكه تصور تأمل تدبر تخيل وأنت تردد كل يوم خمس مرات رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون قلبك وطمأنينتك؟ وسعادتك وسكينتك؟ إنها تربية الإيمان إنها تربية المحمدية من امتثل فعلا توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه الرضا بربوبيته جل وعلا الرضا بألوهيته الانقياد له الرضا بدينه التسليم له من اجتمعت فيه هذه الصفات فهو الصديق حقا لكنها سهلة بالدعوى واللسان صعبة عند الحقيقة والامتحان ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى وما يخالف النفس ومرادها الرضا طريق السعادة الرضا طريق راحة البال الرضا من أعظم أسباب تحصيل حلاوة الإيمان ولو سألتني أخي عن الطرق الموصلة لتحقيق الرضا بالقضاء لقلت لك أن من أهمها اولا وضوح الهدف والغاية التي من أجلها خلق الإنسان هل سألت نفسك لماذا أنت تعيش ولماذا خلقك الله لماذا أنت في هذا الوجود لماذا أنت تكتح وتذهب وتجي خلق الإنسان في كبد إن لم يكن الهدف واضحا بالنسبة لك إن لم يكن الهدف واضح المعالم بينا فلا شك أنك ستعيش أزمات نفسية أزمات حياتية كثيرة فهدف المسلم الصادق بإيمان واضح له بين بل إنه يعيش ويصبح ويمسي عليه ماض واعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف ولست أبالي به حتى أحاذره فالموت عندي صار أبرط الطرفي أيا كانت حالة هذا الموت في حادث في مصيبه بل ولو كنت على فراشي فأهلاً وسهلا بالموت متى جاء ما ما دام العبد يدرك أنه يعيش لهدف سام وعظيم هو رضا الله فهو يعلم ان الله تعالى كتب متى واين وكيف سيموت رفعت الاقلام وجفت الصحف لكنه يخشى كل الخشيه ان يموت على غير رضا الله ان يموت على سوء خاتمه وهذا الذي اقلق العلماء وازعج الشعراء والعقلاء الخوف من سوء الخاتمه نسال الله لنا ولكم ولكل مسلم ومسلمه حسن الختام وضوح الهدف في حياة المسلم سبب من أعظم أسباب راحته وسعادته سبب من أعظم أسباب تحقيق الرضا فما دمت أعيش لرضى الله هدفي في الحياة رضا الله أولا اكتب هذا الهدف سجله أخي علقه في كل مكان لنرفع هذا الشعار في حياتنا لنجتمع كمسلمين على شعار واضح بين لا يمكن أن يختلف عليه اثنان بل لا يختلف عليه المسلمون أجمع هدفنا في الحياة رضا الله أولاً رضا الله أولا ومن كان هدفه في الحياة رضا الله فهو يسير دائما لتحقيق هذا الهدف في كل صغيرة وكبيرة في كل حركة وسكون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فمهما كانت المصائب مهما كانت الأحوال فهو راضٍ بالله تعالى لأنه يعرف أنه مرض لله جل وعلا ثانيا من السبل الموسى الموصلة للرضى بالقضاء العلم النافع والخالص الخالص لله العلم الذي يثمر قوة العقيدة الذي يثمر قوة اليقين برب العالمين تعلم يا أخي حقيقة الرضا ما المقصود بالرضى تعلم ما هي ثمرات الرضا تعلم آثار الجزع والسخط اقرأ عن صفات الراضين والساخطين حتى تستطيع أن تميز ثمرات الرضا وآثار السخط والجزع كل ذلك في القرآن تأمل آيات القرآن تدبر آيات القرآن وأنت تتل القرآن والإمام يقرأ القرآن لنعيش حقا مع القرآن كما أراده الله تعالى لنا ثالثا اعرف الله حق المعرفة من كان بالله اعرف كان لله اخوف من كان بالله اعرف عرف انه يأوي الى ركن شديد من كان الله تعالى صاحبه فمما يخاف ومما يخشى من كان الله تعالى معه يحوطه ويرعاه ترى مما يخاف فتعرف على الله حق المعرفة من هو الله من هو ربك ما هي قدرته ما هي صفاته ما هي أسماؤه ما هي عظمته تأمل في ملكوته ولطريق معرفة الله إن شئت بابان عظيمان واسعان الباب الأول التدبر في آيات الله القرآنية والباب الثاني التدبر والتفكر في آيات الله الكونية بابان عظيمان لمعرفة الله حق المعرفة تدبر في آيات القرآن كلها تنطق بالتعريف بالرحمن جل وعلا بأزماء بصفاته بعظمته بقدرته بملكوته جل جلاله أليس هو كلام الله؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو يعرف العباد به جل جلاله يعرف العباد بنفسه سبحانه تعالى، فتعرف على الله تعالى حق المعرفة وأنت تتلو القرآن ثم تأمل أخي في الكون من حولك تأمل في الناس من حولك تأمل في هذا الكون في السماء في الأرض في الجبال في الوديان في الأنهار في المحيطات فيك أيها الإنسان في الأحداث تأمل املا قلبك إيماناً كان منهج العلماء كان منهج السلف الله تعالى عليهم إذا أراد أحدهم أن يملأ قلبه إيمانا أو أن يزيد من إيمانه خرج إلى الجبان خرج إلى الصحراء فأخذ ينظر في السماء سماء دون أبراج وأرض ذات فجاج أخذ يتأمل في الوديان وفي الجبال وفي السهول ثم ربما مرغ جبينه في التراب مرغ أنفه وجبينه في التراب يعلن ضعفه وفقره وحاجته لربه جل جلاله يعلن عظمه الله تعالى وجبروته هكذا هو المؤمن هكذا هو الايمان الذي ينجي الانسان في مثل هذا الزمان ان اردنا حقا ان نعيش في سعاده ايا كان هذا العيش في رخاء وانس او حتى في مصيبه وبلاء فكلاهما خير للمؤمن متى ادرك فعلا مثل هذه المعاني فتعرف على الله حق المعرفه املا قلبك بخوف الله بخشيه الله فهي حياه المؤمنين هو زاد المتقين وتزودوا فان خير الزاد التقوى, التقوى التي تعين العبد على مضيه في زمن الشهوات والشبهات ما هو طريق النجاه من يعصم هذا الإنسان الضعيف من كثرة المغريات في مثل هذا الزمان إنه الله جل جلاله متى التجا العبد إلى الله واعتصم بالله وقد أخبر الله تعالى فقال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الصراط المستقيم الذي نحن نسأل الله تعالى في اليوم والليل سبع عشرة مرة فقط في الصلوات المفروضة اهدنا الصراط المستقيم وهذا سر من أسرار الفاتحة غفل عنه الكثير الكثير من المسلمين وهم يقرؤون الفاتحة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة يا الله يقف المسلم بين يدي الله وهو يردد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يؤمن على دعائه لكنه وللأسف غالبا ما يكون من قلب لاه غافل لا يعلم ماذا لا يردد ولا لماذا يردد هذا السر العظيم في الفاتحة نسأل أنفسنا نقول لماذا الله تعالى فرض علينا كمسلمين أن نقرأ الفاتحة فعلا هذا العدد الكبير كل يوم لماذا كأن الله تعالى يقول اعتصموا بالصراط المستقيم اسألوني الصراط المستقيم كل لحظة في يومكم وليلتكم لأن المغريات كثيرة والشبهات كثيرة ومن لم يسأل الصراط المستقيم بصدق وبقلب حاضر فإنه على خطر بكل لحظة وها نحن والله ها نحن والله نخاف من الزيغ والانحراف كل لحظة فطريق النجاة طريق النجاة يرسمه القرآن لنا في سورة كلنا يحفظها ويرددها في اليوم والليل فقط في المفروضات سبع عشرة مرة فهل نعيها ونتنبه لها وتكون قلوبنا حاضرة فعلا عندما نقرأ مثل هذه السورة هذا سر من أسرار الفاتحة وأسرارها كثيرة وضحتها وبينتها في درس مسجل بعنوان قلائد الحمد لأننا فعلا بأمس الحاجة لتلك القلائد التي نعيش ونتعلق فيها في مثل هذا الزمن ومع سورة واحدة في القرآن تعرفنا حقا بالرحمن جل وعلا فكيف من تأمل وتدبر القرآن وهو يقرأ ويتأمل ويتعرف على الله عز وجل في كل آية تعرف بالله تعالى سبحانه عز وجل رابعا من الطرق الموصلة للرضا أن تحرص على رضا الله بكل ما أمر ونهى فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا العقوبة في الدنيا حتى لا يقدم على الله إلا وهو صفحة بيضاء تحاتت ذنوبه ليس عليه شيء نسأل الله الكريم من فضله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ابتلاء وامتحان من هو الأحسن عملا من هو الأصدق من هو الاخلص من هو الذي عمله صوابا خالصا لله عز وجل هذه مادة الامتحان والابتلاء من الله عز وجل خامسا من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر والله ثم والله لن تسكن بلابل نفس نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما عليك إلا فعل الأسباب وبعدها يقع المقدور وينفذ القضاء لا تذهب نفسك حسرات إياك أن تقول لو أني فعلت كذا وكذا إياك اياك أن تعتمد على المشعوذين والكذابين البطالين الذين يسرقون أموال الناس إياك إياك أن تتعلق عينك أو قلبك في الفضائيات فضائيات السحر والشعوذة اياك إياك أن تذهب, أن تذهب للسحرة والمشعوذين والله لا يزيدونك إلا وهنا وخسرانا في الدنيا والآخرة وكم قلنا وقلنا مثل هذا الكلام لم يصدقه البعض من الناس فساروا في طريقهم فرجعوا لكن متى بعد أن خسروا الكثير الكثير من المال وخسروا الكثير الكثير من الإيمان وخسروا الكثير الكثير من الجهد والأوقات قلنا لهم علاجكم, علاجكم بالإيمان بالله بالصدق مع الله باللجاء والانطراح بين يدي الله علاجكم بالقرآن علاجكم بالأذكار علاجكم بالصلاة علاجكم بالدعاء لكنهم وللأسف لم يعلموا حقيقة هذا لأنهم لم يذوقوه بقلوبهم ولو ذاقوه بقلوبهم لعرفوا لعرفوا طعم هذا إن للإيمان طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إياك أن تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل اسمع للوليد بن عبادة بن الصامت يقول دخلت على أبي عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني ثم قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار أخرجه الإمام أحمد في مسنده نعوذ بالله من النار سادساً من الطرق الموصلة لحقيقة الرضا أو للرضا توكل على الله حق توكله نعم توكل على الله حق توكله فقد قيل ان الرضا نهاية التوكل الرضا نهاية التوكل فإذا أردت الرضا فتوكل على الله حتى تصل للرضا حقيقة ومن تمام التوكل الاستخارة والاستشارة استشارة ذوي, ذوي الرأي والعقل والصلاح والاستخارة استخارة الله تعالى ومن تأمل في كلمات حديث الاستخارة وجدها قوية مليئة متينة مليئة بالعبارات العجيبة مليئة بالثقة والطمأنينة ولذلك لا غروة ولا عجب أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويعلمها الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها في أمورنا كلها تأمل أخي كلمات حديث الاستخارة حتى تعلم جمال وروعة الاستخارة وأثرها على المؤمن اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم تسمي حاجتك شر لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به سبحان الله ما أجمل تلك الكلمات ما أروعها ما أعظمها متى قالها العبد بصدق من قلب ويقين ثم بعد ذلك اوكل الأمرك إلى الله وانطرح بين يدي الله وسلم الأمر لله افعل ما استطعت من الأسباب الشرعية والمادية ثم أرض بما قسم الله حتى ولو كان خلاف ما تحب حتى وإن كان خلاف ما تهوى لا تقل لو لو لو فإنها قاتلة قاصمة ولكن قل الحمد لله فقد استخرت الله ورضيت بما قسم الله تعالى وقدر لي وستجد أثر ذلك ولو بعد حين وكم من الناس جزعوا وتبرموا في أمر استخار الله تعالى فيه فلما مضت السنون تبين لهم ان الافضل والخير لهم فعلا فيما قدره الله ثامنا او سابعا عليك بالدعاء وردد كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يردد اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء اللهم قيني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وغيرها من الأدعية فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها وهو الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في قوة إيمانه ومع ذلك كان لا يفتر لسانه من مثل هذه الأدعية فكيف بنا نحن الضعفاء في زمن البلاء ثامنا تذكر ثمرات الرضا تذكر أجر الصابرين تذكر جزاءهم عند رب العالمين ثم تذكر أيضا آثار الجزع والسخط والخسارة في الدنيا والآخرة ما فائدة الجزع؟ ما فائدة السخط؟ ما فائدة التدمر والتأفف؟ هل سيعيد ذلك لك شيئا؟ لا والله بل لن يزيدك إلا حزنا وقلقا بل ربما مرضا نفسيا تحرم بسببه خيرات كثيرة إذا هذه ثمانية طرق توصل للرضا نسأل الله تعالى أن يرزقنا واياكم الرضا بالقضاء كونوا مؤمنين حقا الإيمان الصادق له أثر عجيب خاصة عند الصدمات سبحان الله عجبا لامر المؤمن فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر كما قال عليه الصلاة والسلام لو اجتمعت عليه مصائب الدنيا تحرك كنز الإيمان ليجري في دمه وعروقه فيبني جبهة صد للأزمات فيعلن الصبر والرضا ويتمتم بالاسترجاع والحوقله وربما سال الدمعات على الخدين لتعلن رقة قلب المؤمن فإن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع الله أكبر إنها جنة الرضا حلاوة الإيمان تلك الحلاوة التي تمتص مرارة القلب من قلب مفقود محزون كم سمعنا من الناس من يقول والله ما كنت أتصور أن أتحمل هذه المصيبة ما كنت أتصور أن أصبر عند تلك الصدمة نزل علي شكيله من الله بحفظ الله وفقني الله وهكذا هكذا الإيمان هكذا هو الله مع العبد احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت, سأ... إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا... لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك فلماذا إذن استخطوا التج... والجزع والذهاب والسفر لفلان وعلان والمشعوذين والسحره والباب لك مفتوح لكن أين من يلج؟ الخير لك مفسوح لكن أين من يدخل؟ الأمر بين يديك فلماذا تذهب وتجيء؟ لقريب وبعيد تعجب الكثير من غير المسلمين من صبر المسلمين ومن تحملهم للأزمات من هؤلاء الكاتب المشهور بودلي مؤلف كتاب الصحراء أو رياح على الصحراء وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأربعة عشر كتابا أخرى أورد رأيه هذا في قضية صبر المسلمين عند المصائب أورده ديل كارنجي في كتابه دع القلق وبدأ الحياة في قال بعنوان عشت في جنة الله يقول بودلي في عام الف ظهر العالم عشر وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي يممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين عرب الصحراء وقضيت هناك سبعة أعوام أتقنت خلالها لغة البدو وكنت أرتدي زيهم واكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام وتعمقت في دراسة الإسلام حتى أنني الفت كتابا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من امتع سيني عملي وأحفلها بالسلام والإطمئنان والرضا بالحياة، وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، القلق طاعون العصر، المرض الذي أصاب اليوم الملايين من الناس، تعلمت كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان، وأخذ الحياة ماخذا سهلا هينا. فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفرات الهم قلقا على أمر إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له ليس معنى هذا أنهم يتواكلون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي كلا ثم أردف قائلا ودع ودعني أضرب لك مثلا لما أعنيه هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي الرون في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحر حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحر يقول أحسست من فرط القيض كأني مدفوع إلى الجنون ولكن العرب لم يشكو اطلاقا فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب لكنهم ما أن مرت العاصفه حتى دفعوا إلى العمل بنشاط كبير فذبحوا صغار الخراف قبل أن يؤدي القيظ بحياتها ثم ساقوا الماشيه إلى الجنوب نحو الماء فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى قال رئيس القبيلة لم نفقد الشيء الكثير فقد كنا خلقين بأن نفقد كل شيء ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو أربعين في المئة من ماشيتنا وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد بعد أن استعرض بود لتجربته مع عرب الصحراء علق بقوله قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين العرب الرحل أن الملتاثين ومرض النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدينة التي تتخذ السرعة اساسا لها إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء بل هنالك في جنة الله وجدت السكين والقناعة والرضا ثم ختم كلامه بقوله خلاصة القول أنني بعد انقضاء سبعة عشر عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصاب أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير إلى آخر كلامه إذن هذا مثال لرجل غير مسلم جرب حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر مع عرب ربما لا يعلم من العلم شيئا إلا أنهم مؤمنون بقضاء الله وقدره وإذا أردنا خلاصة هذا الموضوع فتأمل في آيتين في القرآن وبهما أختم فعامر بن عبد قيس يقول ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. الآية الأولى قوله وما من دابه في الأرض ولا في السماء الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والايه الثانيه وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ارجو ان يتامل هاتين الايتين كل مسلم وخاصه اولئك الذين يبحثون عن النجاة عند المخلوقين اللهم رضنا بقضائك اللهم رضنا بقضائك اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته اللهم اجعلنا ممن يؤمن بالقضاء والقدر اللهم رضنا بالقضاء والقدر اللهم ادرأ عنا الكوارث وارحمنا من الحوادث اللهم وفقنا لما تحب وترضى اراهم ارفع البلاء عن المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم اننا ضعفاء ومساكين فارحمنا وخذ بايدينا انك على كل شيء قدير ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر للحاضرين اللهم اغفر للحاضرين اللهم اغفر للحاضرين, اللهم اغفر للحاضرين اجمعين أغفر للسامعين إنك على كل شيء قدير وتب على التائبين يا أرحم الراحمين اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين اللهم إنا نسألك فضلك وإحسانك إنك أنت العزيز الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وع على آله وصحبه أجمعين